الفاصلة المنقوطة تستعمل بين جملتين تكون الثانية سببا للأولى مثال لم ينجح التلميذ لأنه لم يذاكر جيدا النقطتان الرأسيتان بعد القول وبين الشيء وأقسامه مثال الجملة نوعان اسمية وفعلية